الطواغيت ينصتون في المعتقل الأبدي مشى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومعهم الأسرى مغادرين أرض بدر لكنه اتجه نحو البئر والمقبرة التي حولها ثم هتف وهو عند حافة البئر هتف بكلمات تخلع القلوب يا أبا جهل ابن هشام يا أمية ابن خلف يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله كلمات أثارت عمر فاتجه نحو نبيه متسائلا يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ماتت الإجابات وجفت الصحف وانطلقت الحسرات وخيم الندم حيث لا يجد الندم فالساعة ساعة حساب وقد منح الله هؤلاء خمس عشرة سنة من الإقناع بالأدلة القاطعة والدعوة باللين، والأسلوب العذب، فما عساهم يقولون، وبأي شيء يعتذرون، كلمات تجعل الصحابة يلهجون بالشكر على نعمة التوحيد، لم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب من الوثنيين أكثر من كلمة واحدة لا إله إلا الله لكنهم أبوا إلا أن يعبدوا أخشابهم وصخورهم من دون الله أصروا أن يساووها بخالق السماوات والأرض وخالقهم واليوم ها هم أسارا في القبول تحسروا للا تتسعفهم ولا عزاهم تعرض أرواحهم على جهنم غدوا وعشيا ويوم القيامة يسحبون إليها هذا ما يفعله الحقد والحسد والعناد والكبر بأصحابه هذا ما يفعله تقديم قول الناس على قول خالق الناس وحب المناصب على حب الله ورسوله هز صلى الله عليه وسلم أرض بدر بكلماته ثم مال بمطيته نحو طيبة ممتلئا بالشكر على هذا النصر الذي لا يمكن أن يتحقق حسب حسابات البشر ليذكرهم ربهم بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فيزدادون تواضعا ويتهادون نحو دولتهم لا يعرفون غرورا ولا علوا عادوا بإنجاز لو حققه وثني لا نسجت حوله الأساطير والخرافات مع الزمن ساروا وساروا ولما تمايلت نخيل المدينة أمامهم خفق قلبه صلى الله عليه وسلم شوقا بأي عين سيقابله عثمان وبأي لسان سيخاطبه لم تصف الحياة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فها هو يفجع في أيام نصره بفقد فلذة كبده وحبيبته رقية ولكن رغم أحزانه صلى الله عليه وسلم تظل أمته مقدمة على أسرته